شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله أقام الإسلام المجتمع المسلم على أسس متينة قوية ولذا اهتم بأمر الشورى واعتنى بها في حياة الإنسان الفردية والجماعة إذ الإنسان بطبعه مضطرا للآخرين وكونه يفكر بعقول متعددة خير من أن يكون التفكير بقلب واحد ولهذا فللشورى أهمية في حياة المسلم والمواقف التي تمر به ومن تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى للشورى أمرا عظيما وجانا كبيرا فمن ذلكم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 فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين واثنى على المؤمنين بأن, أمره بان امرهم شورى بينهم فقال والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وجعل فطام الصبي راجع الى تشاور الابوين يابايه وامرهما ايتاما ورب المعروف بين قال جل وعلا وإن أراد, وان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وقال فان ارضعن لكم فاتون اجورهن بالمعروف بايدينا رضعنا لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بالمعروف وجعل الشورى سببا لنجاح العمل والسلامه من الفشل والاخفاق فيروى انه صلى الله عليه وسلم قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ومارس النبي صلى الله عليه وسلم الشورى مع اصحابه في مواقف كثيره قال ابو هريره رضي الله عنه لم يكن احد اكثر استشاره من النبي مع اصحابه فكان يستشيرهم واصحابه وخلفائه الراشدون كانوا أهل مشورة مشوره فهم فكان عمر رضي الله عنه يستشير القراء كهونا شبابا وكان يدري ابن عباس مع كبار الصحابه لما راى من علمه وفقه وقدرته على ذلك ومن ذلك ان الله جعل الشورى بين الصلاه والزكاه والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم فجعل الشورى بين الصلاة والزكاة بأهميتها في حياة الفرد والجماعة والشورى لا تختص بالامر العام فقط بل هي شاملة لقضايا الأفراد في كل الأحوال فمن ميادين الشورى الاستشارة بالزواج فإن الإقدام على الزواج أمر عظيم لأنه يختار شقيقته في هذه الحياة لتكون دعنا له على أمور دينه ودنياه ولهذا شرع له أن يستخير الله في أي امرأة أراد خطبتها ثم يستشير له رأي ودين وعلم ودين ومعرفه بأحوال الناس هل هذه الفتاة وأهلها أهل تناسو مع الغالب أم لا؟ ويستشير ذو خبرة وعلم, وعلم وإخلاص كذلك المرأة تستشير إذا تقدم إليها بخطبة فكما امرأة فباطمة من تقيس أدت النبي صلى الله عليه وسلم استشيره وأنه تقدم لها معاوية بأبي سفيان وأبو الجام فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوا كل ما له وأما أبو الجام فلا يضع عصاه عن عاتقه إن كحي أسامة بن زيت وفكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ومن مجالس الشرى استشارة رجلي فتاته عند تقدم خاطب إليها فيعرض عليها ذلك الخاطب وصفاته وأخلاقه وحاله وكل ما يتعلق بذلك حتى تكون الفتاة على علم وبصيره من الواقع وكانوا في جهل لا يسمعون ذا الفتاة صوتا ولا يصبوا للا رأيه وإنما كانت يفعل ما يشاء بحطب أبوته فجاء الإسلام لنظم ذلك احسن النظام فأرشد الأب إلى استشارة الفتاة عند متقدم الخطيب إليها فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا وما إذنها قال صماتها قالت عائشة المؤمن يا رسول الله أتستمر النساء في أفضائنا؟ قال نعم قال إذا بالبكر تستحي قال, قال, سكوتها إذن إذن منها قال سكوتها اذن منها ومن, ومن مجالات الاستشاره استشاره زوجين بعضهما ببعض فان الرجل وان كان له القوام على المراه ولكن رب رأي من امراه يجعل الله فيه خيرا كثيرا وبركه هذه ام المؤمنين خديجه بنت خويلد زوجة محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الوحي فلما جاءه الوحي في غار حراء وشاهد ما شاهد اتى مرعوبا خائفا إلى خديجة فأخبرها بما رأى وشاهد فقالت له رضي الله عنها بحق بفطرتها السليمه وعقلها النيل ورأيها الصائب كلا لا يخزيك الله ابدا إنك تقري الضيفة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وأتت به إلى ابن عمها نوبل نوفا فطمنه وسكنه وفتا عليه من الراي السديد وأخبره بأن هذا مبدأ وحي أوحاه الله إليه فجفر رضي الله عنها وارضاها ومن مجالات الشور أيضا استشاره أبي أبناه فيما يتعلق بإدارة المنزل وشؤون الحياة وما يحصل من اختلاف بين الأبناء إحيانا فيستشيرهم من باب المحبة لهم والثقة بهم والإطمنانة إليهم وتقوية روابطه بينه وبينهم لا سيما ذو الرأي من أولاده الذين عن حصافة رأيهم وعلم وفكر فيستشيرهم في حياته مع إخوانه ومع ابنائه إخوانه وغيرهم ومنها أيضا استشاب إخواني بعضهم بعض فيما إماية المشاكل حتى تصل توصل الرحم وتبقى المودة والصلة بين الرحم فإن بالاستشارة خيرا كثيرا فالرب رأي يعين على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتراب الأسرة وعدم التشتت ومن مجالات الشورى أيضا الاستشارة في أمر تجاري يستشير الخبرة والسابقة العلم والتجارب عن هذه التجارة هل هي سليمة أم لا وهل هي مناسبة دخول فيها أم لا فيستشير من يعلم في من يعلم أمانته وصدقه وتجاربه حتى يكون أمر أمره واضحا جليا أمامه ومن أيضا الاستشارة في أي مشروع طبي علمي اقتصادي فيستشير من يعلم أهليته لذلك فعن هذا المشروع نجاحه من فشله منافعه ومصالحه من عدمها حتى يكون على بصيره من أمره ومن المجال الاستشارة ايضا استشارتها الجيران بعض البعض والحي بعض فيما يعرض من مشاكل بين الجيران ونحوه حتى يحل الأمر حلا نسبياً قبل ان يحتاج التراوح إلى الجهات المختصة ومن مجالات الاستشارة استشارة وذولة من في إدارتهم وكيف ينفذوا الأعمال يستشير الرئيس ومن معه ويسير بعضهم بعض ويشير بعضهم إلى بعض في سبيل إنجاز الأعمال وأعطاء الحقوق وسير على وجه المطلوب الإنجال مع استيفاء الحقوق والسلامة من كل ما يخل بالعمل ومن مجالات الاستشارة عند نزول الكوارث والمصائب، فرب رأي يغاب عن صاحبه فيستشير الآخرين كيف التخلص من هذه البلايا والمشاكل فلرب رأي يعين على تفريج هم وإزالة كرب ومن مجالات الاستشارة أي يستشير الطالب غيره من مجال من التربية والتعليم في المجال الذي يتخص فيه بعد خروج بين نجاحه في المرحلة الثانويه اي استشير ما هو العلم الذي ما هي ما هي العلوم التي ادخل فيها والتي تناسب قدرته وتتفق مع امكانياته وقدراته وفجوله الشخصيه فيشير اليه بما يراه مناسبا لحاله فان من الناس من يميل الى علم وفن من البنون يكون رغبته في دون غيره فيشير عليه بما يعلمه مناسبا لحاله ومن مجالات الفتوى في الدين فان اهل العلم يستشير بعضهم بعضا فيما يجد وينزل من نوازل يحتاجون الى حل شرعي فيها اذ شريعه الاسلام كامله في عقيدتها وفي نظمها وفي عباداتها اليوم أتملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالسريعة كاملة إنما تحتاج إلى فهم وإدراك ويستشير العلماء بعضهم بعضا فيما جد من مشاكل ونوازل ويستعينون بكل أهل خبرة فيما يخص هدرتهم من أمور الطبية أو الهندسية أو الاقتصادية أو العلوم النابعة لكي تكون الفتوى مبنية على علم واضح ومنهج قوي مستوبي التعاليم الشرعية والخبرات التي تعيد على جلاء مهمة وبيان الحق ومن مجالات الاستشارة الأمور الدعوية فإن الدعوة أمرها عظيم ومجالها واسع فيستشير من سبقه بهذه التجربة فإن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أي على علم وحال لمن أدعوه فيستشير غيره كيف طريق الدعوة وما حال وكيف وما هو المجال المناسب وما هو الضر المناسب والأسلوب المناسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاد إنك تأتي قوما أهل كتاب قال العلماء أعلمه ليستعد للمناظرة والمجادلة فقال داعي الله يستشير من سبقه في حال هذه الدعوة عن الزمن والمجول والأسلوب والطريق الذي يسلكه لأن هذا أمر لا بد منه ومن مجالات الاستشارة الاستشارة في أمور الدولة العامة فإن أمور العامة لا تدار الا بالراي والاستشاره والتعاون مع كل أهل فن وكل علم في مجاله فالامه لا يتم نظامها الا اذا كان الاستشاره موجودا حقيقيه من ذوي العلوم مختلفه فكل أهل فن وعلم يستشارون في تخصصهم وفي مجال محيط عملهم فاذا اجتمعت هذه الاراء وتكاتك الاراء خرج منها راي سديد ومنطلق جيد يضمن الاستمرار ويبعد عن فرضوية والاضطرار أيها المسلمون هذه مجالات الاستشاره في شريعة الإسلام عامة للجميع ليكون المجتمع قويا متينا متماسكا أيها المسلم والمستشار لا بد أن يكون أمينا المستشار مؤتمن فمن أمانته ألا يشير بخلاف الواقع ألا يشير بخلاف الواقع ولا يزير ما استشاره أمرا يعلم أنه خلاف الحق والصواب ومن ذلك أيضا ألا يتكلم إلا بعلم ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والبؤات كل أولئك كان عنه مسؤولا فإذا نطفق علما بذلك فأمسك عما لا تعلم ومنها ألا يكتم أمرا ضروري وجوده فإن كتم ذلك كان خائن باستشارته ومنها أيضا أن يكتم سر المستشار ويكتم سره ولا يقول استشارني فاشرت عليه ويكتم ذلك فان هذا من أسباب الإخلاص ومنها أن الإخلاص مشورة مع الإخلاص والمتابعة عبادة لله جل وعلا يتقرب العبد إلى الله فنرجو من الله يبقى الجميع للتعاون على البر والتقوى وصدق الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم فاستغفروه وتوبوا إليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله المشهورة لأذر عظيم في إباة الحق ووضوح الأمر الاستشارة بها تأليف للقلوب الاستشارة بها منع التصرف الضردي والاستعجال في القلايا وحلها بلا دليل ففي الاستشارة تأنّن وتروّن وإدراك لحق الأمور وانطلاق الرأي بعيد الفرديه فردية والاستعجال وعدم التآني وعدم الأناة فإن الاستشارة تمنع هذا كله وتجعل الامر يصدر عن بصيرة وعلم وروية فإن كل قد اتخذ مبنيا على رأي صائب واستشأل الخبرة ذلك يكون هذا الأمر واضحا جليا وعلى المستشار يتق الله ولا يشير إلا بالحق ويكون واضحا صريحا يدافع الحق الذي يعتقده لا يجامل ولا يداري وإنما يبرئ ذمته العلمي أن الله سائله عن هذا كله أمة الإسلام إن محمد صلى الله عليه وسلم المغهور له ما تقدم من دمه وما تأقر كان يستجر أصحامه في القضايا كل عامة والخاصة فمن ذلك يوم بدر لما أتى يوم بدر جاءه المنذر من المنذر فقال يا رسول الله منزلك هذا ترى رايته أو شرع من رب العالمين قال راي قال الله اي انت تجعل ما اخلض ظهرك وتغور كل المياه اللي حولك حتى لا يطالعوا بي فقال هذا رجل حباب اخذ به ومنها يوم الاحزاب لما احزاب مدينه واحاطوا بها وبلغت القلوب الحناجر اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفب على المدينة فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أن يعطي غطفان شيئا من الثماب أنصره فقالوا يا رسول الله والله لا نعطيشا من ذلك إنما نرجو من الله فبعد التأييد فأفقه فقال النبي على رأيهما ولم يعطيه شيئا ومنها أيضا أنه لما كان الخندق قال أستنفرسي يا رسول الله كنا في جاهليتنا إذا نزل العدو. فحطنا حصولنا بخندق نمنع عدونا فأمر النبي بخندق شمالي المدينة وشاركهم في حذره صلى الله عليه وسلم فكان رأيا سديدا وقال الله, وقال الله المسلمين نشاء اعدائهم دائم في هذا الخندق ويوم الحديبيه لما صده المشيكون واتفق معهم على أن يعود فيها العام ويرجع العام القادم شق ذلك على الصحابه وتعاظموا ذلك وانهم جاءوا معتمرين وهم على حق وهدى ولكن لله حكمه فيما قضى وقدر فدخب امرهم ان يحلوا احرامهم وينحروها اليوم ويعلقوا رؤوس بابه لا إصيان ولكن شبقا على العمره وعرسا عليها وعدم خضوع لطال املاء الكفار النبي ام سلمة يشكو الى يا رسول الله لا تتركنا ما فإنهم فانهم قوم جاور للعقره وحال بينهم عدو ولكن اخرج وادع الحلاق والهاره وادحق راسك وانها ولا تكلم احد فدع الحلاق فحلق راسك ثم قاموا رضي الله عنهم يحلق بعض بعض حتى كانوا يقتتلون هيصه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا رايا شديدا موثقا دا دارت الاداه اللهم النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أن ان المشوره في كل الامور مطلوبة من ذوي الرأي والسداد تقرا ويناذا فعلى المستشير ان يسمع ويصغي ثم علي يقوي الوضع تقييما صحيحا فأمر من الأمة أمر خطير من امه وامور الامه العامه الشديده لا بد فيها من استشاره دقيقة وروح رؤية وصدق, وصدق لهجة المستشير وأن المستشار وان يكون امينا يؤدي ما أوجب الله عليه نحو الأمة فإن مشورته بالأمر المهم في منفعة في الحاضر والمستقبل بارك الله بمسكه الله الجميع لما يحبه ويا الله واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد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 وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في اوطاننا وعصر أئمتنا وولاة أمرنا اللهم اغفق لما في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم, اللهم وفق إمامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد عبد كل خير اللهم سدده في اقواله واعماله وبارك له في عمره وعمله والف بالصحه والسلامه والعافيه اللهم شد عبده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز ووفقه للماء مثال لكل خير واجعلهم تخيرون دعاء تهدى انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوائنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل ما منحتنا به من هذا غيث المبارك خير لنا حياتنا كلها إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل ببركة إنك على كل شيء قدير فلك الحمد ولك الشكر ولك الحسن لا نحصي ذنان عليك أنت كما أذنيت على نفسك ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا على بالنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون